فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا متر فيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد الْعَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يصلىها مَن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 واخفض لهما جناح الذل من الرَّحْمَةِ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أَعْلَمُ بما في نفوسكم إِن تكونوا صالحين فَإِنَّهُ كان للأوابين غفورا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 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مَغْلُولَةً إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إِنَّ ربك يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ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 وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ ربك أَحَاطَ بالناس وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للناس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 وإذا لَأَذَقْنَاكَ ضعف الْحَيَاةِ وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كادوا ليستفزونك من الْأَرْضِ ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إِلَّا قليلا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 لهؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا